بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث والثمانون من التذكرة فصل وأما حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كم مثل الجمل الأورق فقال الأصمعي الأورق وهو الذي في لونه بياض إلى سواد ومنه قيل لرواماد اورقه والحمامة ورقاء ذكره الأصمعي قال وهو أطيب الإبل لحمه وليس بمحمود عند العرب في عمله وسيره وأما الثقال فهو البطيء قال عبيد إنما خص عبد الله الأورق من الإبل لما ذكر من ضعفه عن العمل ثم اشترط الثقال أيضا فزاده إبطاء وثقلا فقال كن في الفتنة مثل ذلك وهذا إذا دخل عليك وإنما أراد عبد الله بهذا التثبط عن الفتنة والحركة فيها فصل وأما أمره, وأما أمره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا ذر بلزوم البيت وتسليم النفس للقتل فقال قائفة ذلك عند الفتن ذلك عند جميع الفتن وغير جائز لمسلم النهوض في شيء منها قالوا وعليه أن يستسلم للقتل إذا أريدت نفسه ولا يدفع عنها وحمل الأحاديث على ظاهرها وربما احتجوا من جهة النظر بأمقال إن كل فريق من المقتتلين في الفتنة فإنه يقاتل على تأويل وإن كان في الحقيقة خطأ فهو من عند نفسه محقا وغير جائز لأحد قتله وسبيله سبيل حاكم من المسلمين يقضي بقضاء مما اختلف فيه العلماء على ما يراه صوابا فغير جائز لغيره من الحكام نقضه إذا لم يخالف بقضائه ذلك كتابا ولا سنة ولا جماعة وكذلك المقتتلون في الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره مما يدعون من التأويل فغير جائز لأحد قتالهم وإنهم قصدوا وإنهم قصدوا القتلة فغير جائز دفعهم وقد ذكرنا من تخلف عن الفتنة وقعدوا منهم عمران بن الحصين وابن عمر وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم عبيدة السلماني أن من اعتزل الفريقين فدخل بيته فأتى من يريد نفسه فعليه دفعه عن نفسه وإن أبد دفع عن نفسه فغير مصيب لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أريدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد قالوا فالواجب فالواجب على كل من أريدت نفسه وماله فقتل ظلما دفع ذلك ما وجد إليه السبيل متاولا كان المريد أو متعمدا للظلم قلت هذا هو الصحيح من القولين إن شاء الله سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال رأيت إن قاتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلني قال قال فأنت شهيد قال أرأيت ام قتلته قال هو في النار في الحاشية واحد صحيح سبق تخريجه اثنان صحيح مسلم صحيح مسلم وتابع وقال ابن المنذر ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم وهذا مذهب بن عمر والحسن البصري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان قال أبو بكر وبهذا يقول عوام أهل العلم أن للوجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلما للأخبار التي جاءت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يخص وقتا من وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان فإن جماعة أهل العلم كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه للأخبار الواردة الدالة على, الدالة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وقد تقدم ذلك في بابه والحمد لله باب جعل الله سبحانه وتعالى في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاءها مسلم عن عبد الله بن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خضاء ومنا وائده كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خذاء ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة جامعة فجتمعنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آفرها بلاء أمور تنكرونها وتجيء فتنه وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه بملكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول هذه منه فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته فتنته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يأت إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي أعيد فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبه، فليعطه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. قال ابن عبد الرحمن. قال ابن عبد الرحمن ابن عبد الرب الكعبة فدنوت منه فقلت له ناشدتك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهو إلى أذنيه وقلبه بيده أو بيديه وقال سمعته أذنيه ووعاه قلبي وعيد فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ان الله كان بكم رحيما فسكت ساعه ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله في الحاشية واحد صحيح سبق تخريجه اثنان صحيح مسلم فصل قوله ينتضل الانتضال الرمي بالسهام والجشر المال من المواشي التي ترعى أمام البيوت والديار يقال مال جشر يرعى في مكانه لأنه يرجع إلى أهله يقال جشرنا دوابنا أي أخرجناها إلى المرعى وأصله البعد ومنه يقال للأعزب جشر وجوشير لبعده عن النساء وفي الحديث من ترك قراءة القرآن شهرين فقد جشر أي باود عنه وقوله يرقق بعضها بعضا أن يتلو بعضها بعضا طبعا في المطبوع الإمامي يدفق بعضها بعضا والله تعالى ألم وتحتاج إلى تحقيق متابعة أن يتلو بعضها بعضا وينصب بعضها على بعض والتدفق التصبب وهذا المعنى مبين في نفس الحديث إذن في هذه الرواية يدفق بعضها بعض والله تعالى أعلم أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تابع وهذا المعنى مبين في نفس الحديث لقوله وتجيء الفتنة ثم تنكشف وتجيء الفتنة وتزحزح أي تبعد ومنه قوله سبحانه وتعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أي بمبعده وصفقة اليد أصلها ضرب الكف على الكف زيادة في الاستفاق في النطق في النطق باللسان والالتزام بالقلب وفي التمزيل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقوله فاضربوا عنق الآخر قيل المراد منه وخلعه المراد منه خلعه وذلك قتله وموته وقيل قطع رأسه واذهاب نفسه يدل على قوله في الحديث الآخر فضرب بالسيف كائنا ما كان وهو ظاهر الحديث هذا إذا كان الأول عدلا والله سبحانه وتعالى أعلم باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن وما جاء أن بطن الأرض خير من ظهرها. مالك أن بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فقبضني إليك فقبضني إليك غير مفتون وقد تقدم هذا في أول الباب قال ابن وهب وحدثني مالك قال كان أبو بريرة يلقى الرجل فيقول له مت إن استطعت فيقول له لم قال تموت وأنت تدري على ما تموت خير لك من أن تموت وأنت لا تدري على ما تموت عليه قال مالك قال مالك ولا أرى عمر ولا أرى عمر دعى ما دعا به من الشهادة إلا خوف التحول من الفتن؟ قلت وقد جاء هذا المعنى مرفوعا عن أبي هريرة عن أبي هريرة روا النضر بن شميل عن محمد عن محمد بن عمرو روى النضر بن شميل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويل للعرب من شر قد قطرب موت إن استطعتم وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض, والخوض فيها حين جعل الموت خيرا من, من مباشرتها وإذا أسند إلى الفاعل نقول حين جعل الموت خيرا من مباشرتها في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان صحيح احمد مختصر وابو داود والحاكم بنحو هذا اللفظ وصححه على فرط مسلم ووافقه الذهبي متابع وروى الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واعنياءكم سمحاءكم وأموركم شورا بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان واذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها قال أبو عيسى هذا حديث غريب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 البخاري ونبي هريره عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقدر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أخرجه مسلم وابن ماجه بمعناه وزاد وزاد مثنى وليس به الدين إلا البلاء أو كما قال وروى شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا الزعراء يحدث عن عبد الله قال ليأتين على الناس زمان ياتي الرجل القبر فيقول يا ليتني مكان هذا ليس به حب الله ولكن من شدة ما يرى من البلاء قلت وكأن هذا وكأن هذه إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات والأنكاد اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده قد أذهبت الدين منه ومن أكثر الناس وقلة الاعتناء وقلة الاعتناء به من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن وذلك أعظم قدر العبادة في حالة الفتن حتى قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العبادة في الهرب كهجرة إليه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد مضى الكلام في هذا المعنى في أول الكتاب ونزيده وضوحا إن شاء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم باب أسباب الفتن والمحن والبلاء أبو نعيم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي عبيدة بن الجر عن عمر بن الخطاب قال أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال انا لله وإنا إليه راجعون أتاني جبريل انفا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون فمما ذلك يا جبريل فقال إن أمتك مفتتنة بعدك من دهر غير كثير فقلت فتنة كفر أو فتنة ضلال فقال كل سيكون فقلت ومن أين تارك فيهم كتاب الله قال فبكتاب الله يفتنون وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس الحقوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتدوا ويفتتنوا ويتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قلت كيف يسلم ويسلم من منهم قال بالكف والصبر ان اعطوا الذي لهم اخذوه وان منعوا تركوه او كما قال في حاشيه واحد ضعيف الترمذي في صالح المري ضعيف اثنان صحيح البخاري ومسلم في الفتن ابن ماجه ثلاثة حسن الطبراني في الكبير أربعة صحيح مسلم والترمذي وقال حديث حسن حديث حسن صحيح وهو كذلك خمسة ضعيف الحكيم الترمذي وابن الجوزي في العلل المتناهية في سنده مسلمة بن علي وهو متروك وتابع بعون الله سبحانه وتعالى البزار عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في, في, أس في أسلافهم عيد لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولا نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أخرجه ابن ماجة في سننه وذكره أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر الخطيب من حديث سعيد بن كثير ابن عفير ابن مسلم بن يزيد قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر أن أردلا عم قال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال اكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس ثم قال قال يا معشر المهاجرين لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم وذكر الحديث وقال عطاء الخرساني إذا كان خمس كان خمس وعيد وقال عطاء الخراساني إذا كان خمس كان خمس إذا أكل الربا كان الخصف والزلزله واذا وإذا جار الحكام قحط المطر وإذا ظهر الزنا كثر الموت وإذا منعت الزكاة هلكت الماشية وإذا تعدى أو تعدى على أهل الذمة وإذا تعدى على أهل الذمة كانت الدولة ذكره أبو نعيم أو كما قال الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا مشت أمة المطيطاء وخدمها ابناء الملوك فارس والروم سلط شرارها على خيارها قال هذا حديث غريب ابن ماجة عن قيس بن أبي حازم قال قام أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية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 أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه وأخرجه البزار كما في المجمع اثنان سبق تخريجه ثلاثة ضعيف الإسناد أبو نعيم من ناحية السند فيه أبو معشر ضعيف أربعة ضعيف الترمذي خمسة صحيح الإسناد وقال حديث صحيح وابن ماجه وأبو داود وتابع مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس وارغوم أي, أي قوم أنتم أعيد إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمر الله فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم او غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم في على رقاب بعض وأخرج أيضا عن أمر بن عوف وهو حليف بن عامر بن لؤي وكان شهد بدر مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار أو فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انصرف، فتعرض له، فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هنا رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم ان تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبل من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم وفي روايه فتلهيكم كما الهتهم بدل فتهلككم واخرج ابن ماجه عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أدعو بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء انخرجه البخاري ومسلم وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء ويل للنساء من الرجال وأخرج أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام خطيبا وكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر أعيد إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الله واتقوا النساء خرجه مسلم أيضا وقال بدل قوله فاتقوا الله وعيد وقال بدل قوله فاتقوا الله فاتقوا النار واتقوا النساء وزاد فإن, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الترمذي عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة وفتنة أمة المال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة السابق نفسه أربعة صحيح البخاري ومسلم وابن واللفظ له خمسة ضعيف ابن ماجه وفي إسناده خارجة ابن مصعب ضعيف ستة صحيح مسلم وابن ماجه سبعة صحيح الترمذي الترمذي وقال حديث حسن صحيح وتابع وعن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم